ما رأيكم في من في من يقول اقرأ سؤالي على الشيخ وإلا دعوت عليك؟ خله يدعو عليك؟ نعم. أحسن الله إليكم. عادل دع عليك يصير يستجاب هذا عدوان عدوان في الدعاء نعم.